وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبة في الله كما قلنا سابقا الموت ات وسكرة الموت حق وأول منازل الآخرة هو القبر وقف عثمان رضي الله عنه على قبر فبكى حتى ابتلت لحيته فلما سئل عن ذلك قال رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر هو أول منازل الآخرة فإن نجا منه صاحبه فما بعد أيسر ما بعد ما يأتي بعد يكون أسهل وإن لم ينجو منه فما بعد اشد نسال الله العافيه فما بعد اشد ولذلك ارشدنا النبي صلى الله عليه وسلم الى زياره القبور للتذكر والاعتبار فقال صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زياره القبور وكان ذلك في بداية الدعوة الإسلامية خوفاً من وقوع الناس في الشرك وفي الضلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزروها فإنها تذكركم الآخرة فكم من واحد أيها الأحبة أطلق نفسه في شهواتها وأصبح أسير المعاصي اصبح اسير المعاصي وعاش غافلا عن ذكر الموت والحساب وغره طول الامل فوالله لقد فاجاه الموت بغته جاءه الموت فاصبح اليوم في التراب دفينا وحيدا في حاله من الخوف والرعب لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى صار بما قدم من السيئات مرتبطا رهينا في التراب ذهبت عنه الملذات وذهبت عنه الشهوات وذهبت عنه ليالي الانس وفارقته الاموال وفارقه الاهل وبقي لوحده في قبره وبقيت في عنقه الذنوب والمعاصي الذنوب والمعاصي ماذا يفعل بها أقبل على ربه عز وجل بأعمال الفسقة الفجار أقبل على ربه عز وجل بصحيفة سوداء أعاذني الله وإياكم من صحيفة كصحيفته نعم هذا هو حال أكثر الناس منشغل في أمر دنياه لا يفكر في الموت ولكن في لحظة من اللحظات إذا به يفاجأ بسكرة الموت فماذا يصنع بعدها لا ينفع الإنسان أو لا تنفع الإنسان التوبة إذا غرغر للموت ولذلك أقول لإخواني وأخواتي إذا وجد الإنسان في قلبه قسوه وجد في قلبه قصوة فعليه بزيارة القبور زروها فانها تذكركم الاخره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قام الربيع بن خثيم وهو احد السلف قام بحفر قبر في داره في بيته في المكان الذي نحن نجعل فيه المائده ونجعل فيه الدلاليب ونجعل فيه التلفاز ونجعل فيه الكراسي والسدادر والديفيديه والفيديو هذا الرجل جعل في بيته قبرا قبر ينزل فيه بين الحين والآخر ينزل في هذا القبر فيتجع ينام ثم يصرخ ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت وكأنه مات لعلي أعمل صالحا فيما تركت ثم يرد على نفسه قائلا يا ربيع قد رجعت فأعمل يا ربيع قد رجعت فأعمل وكأنه رجع إلى الحياة الدنيا يذكر نفسه بين الحين والآخر بهذا القبر وقفة على القبر أيها الأحبة تجعل الإنسان يستيقظ من غفلته الإنسان يجري وراء الأموال وراء النساء وراء الأولاد وقف على القبر تجعل الإنسان يستيقظ من غفلته. اذهب، أخي المسلم، واختي المسلمة، اذهبي بين الحين والآخر إلى قبر من القبور. وتأمل في تلك الحفره الضيقه تأمل في تلك الحفرة الضيقة. فإنها مآلك أيها المسلم. إنها مآلك أيتها المسلمة. تأمل في تلك الحفرة الضيقة. ولهذه الحفره لهذا القبر ضمه ضمه ايها الاحبه لا ينجو منها احد لقوله صلى الله عليه وسلم للقبر ضغطه لو نجا منها احد لا نجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل الذي تحرك عرش الرحمن لموته ولكنه لم ينجو من ضمة القبر لما مات سعد بن معاذ عرش الرحمن من فوق سبع سماوات تحرك لموته ولكنه لم ينجو من ضمة القبر ضمه القبر ضمة ثم أطلق سراحه أما الكافر الفاجر فيضمه القبر ضمة لا يفرج عنه بعدها ابدا نسأل الله العافية ثم يقال له ألم تنبأ بضمتي ألم تنبأ بظلمتي ألم تنبأ بنتني ألم تنبأ بدودي فماذا اعددت لي ماذا اعددت لهذا القبر أيها المسلم ماذا اعددت لهذا القبر وما من إنسان كما تعلمون إلا وسيسأل في قبره بعد موته لقوله صلى الله عليه وسلم إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه تولوا عنه الأصحاب والأصدقاء والأهل والزوجة والأولاد تولوا عنه وتركوه وحيدا في تلك الحفرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنه ليسمع خفق نعالهم يسمع قرع نعالهم وهم يغادرون المكان يسمعهم وهو في تلك الحفرة أتاه ملكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتاه ملكان فيقعدان يجلسان فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد ما قولك فيه صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله أشهد أنه عبد الله ورسوله اللهم ثبتنا على هذا القول في الدنيا وفي الآخرة أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقولان له انظر إلى مقعدك من النار ما من إنسانٍ إلا وله مقعد في النار انظر إلى مقعدك في النار فقد أبدلك الله به مقعدا من الجنة أبدلك الله به مقعدا من الجنة أما الكافر والمنافق فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس هو كان دائما تبعا للناس الناس اذا زنوا هو كيزني اذا سرقوا هو كيسرق اذا قبضوا الرشوه هو كيقبض الرشوه اذا رموا راسهم في البحر هو كيرمي راسه في البحر كنت اقول ما يقول الناس وهل هذا الجواب يكفي فيقولان له لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحه فيسمعها من عليها غير الثقلين يسمعها كل من يبشي على الأرض سوى الثقلين سوى الإنس والجن حجب الله عز وجل عنهما هذه الأصوات المنكرة المخيفة لا يسمعونها فقال بعض القوم من الصحابة رضوان الله عليهم يا رسول الله يا رسول الله ما أحد يقوم عليه ملك بمطراق من حديد إلا هبل عند ذلك إلا خاف وفزع عند ذلك ملك بمتراق من حديد من لا يخاف فقال النبي صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة المؤمن يثبته الله عز وجل فيتلفظ بكلمة التوحيد إنه محمد عبد الله ورسوله هكذا يقول أما الكافر لا أدري, ها ها لا أدري كنت أقول ما يقول الناس نسأل الله العافية فليسأل الإنسان نفسه ماذا قدم للقبر كيف يكون حاله في هذا القبر إذا جاءه الملكان ماذا يصنع ماذا يقول وقد قلنا سابقا بأن الإنسان لا يتلفظ بهذه الكلمة العظيمة إلا إذا عاش على نهج هذه الكلمة إنسان أمضى حياته في اللعب واللهو والترف ثم يسأل هذا السؤال لا يستطيع الإجابة عليه أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله أحبة في الله إننا حقيقة نتعجب من أمر ابن آدم نتعجب من أمر ابن آدم حقيقة يفرح بهذه الدنيا وهو مفارقها ويكنز الأموال الأموال الطائلة وهو لغيره تاركها ولا يخاف من النار وهو واردها بل قد يدخلها كما تعلمون وهو لا يلتفت الى هذا الامر ولا يهتم بامر دينه ولا يهتم بامر قبره والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه رضوان الله عليهم انهم لا يعذبون عذابا في قبورهم تسمعه البهائم البهائم تسمع هذه الاصوات المنكر والانسان لا يسمعها الانسان لو سمع هذه الاصوات لم يعد الى دفن احبائه واصدقائه لن يفعل خوفا مما يجري في القبر ولكن الله عز وجل حجب عنه هذه الاصوات لا بد ايها الاحبه من الاستعداد لعذاب القبر لا بد من الاستعداد لوحشه القبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم اصحابه وكان يعلم احبائه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 لا بد من الاستعداد ليوم الدخول في القبر لا بد من الاستعداد للدخول في بيت الظلمه في بيت الغربه في بيت الدود والاستعداد يكون ايها الاحبه بالاكثار من الاعمال الصالحه وليس بجمع الاموال وكثره الاولاد بالاعمال الصالحه الاستعداد يكون بالاكثار من الصلاه بالاكثار من الصيام بالإكثار من الإنفاق في سبيل الله بالإكثار من الإحسان إلى الناس وغير ذلك من الأعمال الصالح فنسأل الله عز وجل أن يخفف عنا سكرات الموت اللهم خفف عنا سكرات الموت اللهم خفف عنا عذاب القبر اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخره اللهم ثبتنا بالقول الثابت عند المساءلة اللهم احشرنا مع نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وقوموا الى صلاتكم رحمكم الله